الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وملكم عزباه وبعث قال العلمة بن القيم رحمه الله في ثوائده فائدة جليلة العلم الذي لا يعمل بعلمه كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في فتواه وحكمه في خبره وإنجازه لأن أحكام ربي سبحانه كثيرا ما تأتي على استلاف أضراب الناس ولا فيما أهل الرياق الذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تسلم لهم أضرارهم إلا بمخالفة الحق وذل كثيرا فإذا كان عارك حاكم محبين الرياق متابعين للشهوات لم يسلم لهم ما ذلك إلا بذل ما يضادهم من الحق. ولا فيما إذا من له شبهة فتتبق الشبهة والشهوة ويتور الهواء ويخفى الصواب وينطمس وجه الحق وإن كان الحق ظاهرا لا صفائده ولا شبهته فيه أقدم على مخالفته وقام بمفرقه السيدة <تصفيق> وبهؤلاء أشراهين قال تعالى فقالت من بعدهم خلف أضاع الصلاة والسبح الشموات وقال تعالى فيهم أيضا فقالت من بعدهم خلف الورد الكتاب يأخذون عرض هذا الأبنى. وَيَقُولُونَ سَيَظْهَرُ لَنَا وَإِن يَكُنْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوكَ أَلَمْ يُقَذْ يأخذ عَلَيْهِمْ نَذَارُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَأَ عَنْهُمْ مَا بِهِ وَدَأَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بس. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تابعه وبعد فالعلم شأنه عظيم عند الله ولأهله الصادقين المخلصين العاملين بما تعلموه من دين الله يرفعهم الله به درجات وهم الذين يخشون الله كما قال تعالى إنما يخشى الله من ولادهم العلماء فالعالم الذي يخشى الله ويراقبه يجد أن يكون عالما لما علم يتبع رضوان الله ويعرف من الذي يرضى الله عز وجل ومن الذي يصفره فيتجنب بساخط الله ويتبع رضوان الله وقد أثنى الله رسوله على العلم والعلماء وجعل العلماء وأخبر أن العلماء ورفت الأنبياء لكن ليه هل كل من كان عالما كان واجف الأنبياء ولا بد من الإخلاص في العلم ولا بد من تطبيق هذا العلم والعمل به والشهد في الناس يصلح نفسه بهذا العلم ويصلح الآخرين وإذا لنبد هذا قال العلم أداة فساد وأداة هدم والعياذ بالله ولهذا ذن الله ظلا يعمل بعلمه ذمهم الله وتوعدهم الشد الوعيد